ص ل ا ة القيام ي ا س ا ب ك م الله ا س ت و أ ق ي م و ا صفوفكم اعتدلوا الله أ ك ب ر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 ف أ خ ذ ن ا ه م بغته وهم لا يشعرون ولو أ ن أ ه ل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء و ا ل أ ر ض ولكن كذبوا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 فلا ي أ م ل مكر الله إ ل ا القوم الخاسرون اولم يهدين الذي ن ا يرثون الارض من بعد اهلها اللون شاء أ اصبناهم بذنوبهم و نطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون تلك القران قص عليك من أ ن ب ا ئ ه ا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 あら انما طائرهم عند الله ولكن أ ك ث ر ه م لا يعلمون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 بلا ام ربكم عظيم وواعدنا موسى ثلاثين ل ي ل ة و أ ت م ن ا ه ا بعشرين فتم ب ق ا ت ر ب ه أ ر ب ع ي ن ل ي ل ة وقال موسى ل أ خ ي هارون ه اخلفني في قومي و أ ص ب ح ولا تتبع سبيل المفسدين ولم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 وكذلك ل نجزي ا موسوعه ف ت ر ي ن ا عملوا ا ل ل ذ ي ن ي ئ ا ا ت ت ثم ب ا من ب د ا و آ م ن و ا إن ر ب ك من بعدها ل غ ف و م الاسلاميه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 ف س أ ك ت ب ه ا ل ل ذ ي ن ي ت ق و ن ويؤتون ا ل ز ك ا ة و ا ل ذ ي ن هم بياتنا آ يؤمنون ا ل ذ ي ن ي ت م ع و ن ا ل رسول النبي ا ل أ م ي الذي يجدون هم ك ت و ب ا ع ن د ه م في ا ل ت و ر ا ة والجيل إ ن ي أ م ر ه م بالمعروف ي أ م ر ه م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 ولكن المفلحون قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا الذي لا هم ملك السماوات والارض لا يلالا هو يحيي ويميت ف آ م ن و ا بالله ورسوله النبي الام أ الذي يؤمن بالله وكلماته لعلكم تهتدون ومن ق و ل موسى امرنا بما فيه من قومه ومن امرنا بما فيه من قومه ي ه د وقطعناهم ن ب ا ل ح وبه يعدلون و ق اثنتي عشره اسباطا امما واوحينا الى موسى اذ استسقاه قومه ان اضرب بعصاك الحجر فانبجست, فانبجست منه اثنتا عشره عينا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 نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فارسلنا, فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون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 وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب ياخذون عرض هذا الادنى ويقولون ويقولون سيغفر لنا و إ ن ياتهم عرض مثله ياخذوه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 و َ إ ِ ذ ْ أ َ خ َ ذ َ ربك ََُّ من ِْ بني َِ آ د َ م َ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذريتهم ََُُِّْ و َ أ َ ش ْ ه َ د َ ه ُ م ْ على ََ أ َ ن ف ُ س ِ ك ُ م ْ أ َ ل َ س ْ ت ُ بربكم َُِِّْ قالوا َُ بلى ََ شهدنا ََِْ أ َ ن تقولوا َُ يوم َْ ا ل ْ ق ِ ي َ ا م َ ة ِ إ ِ ن َّ ا كنا َُّ عن َْ هذا ََ غافلين ََِِ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 من ي ه د ي ا ل ل ه فهو ا ل م ه ت د و م ن يضلل فأولئك هم ا ل خ ا ب ر و ن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 إ ن هو إ ل ا نذير مبين اولم ينظروا في ملكوت السماوات والارض وما خلق الله من شيء وأن عسى, وان عسى ان يكون قد اقترب اجلهم فباي حديث بعده يؤمنون من يضلل الله فلا هادي له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 ف ا س د ك ت و ر م ح ل د راتب ا ل ن ع ب ل ي م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 ويسبحونه وله يسجدون الله أكبر الله اكبر ل ل ه أ الله أ ك ب ر الله أ ك ب ر بسم الله الرحمن الرحيم ي س أ ل و ن ك عن ا ل أ ف ا ل قل ا ل أ ف ا ل ل ل ه و ا ل ر س و ل ف ا ت ق و الله ا و أ ص ل ح و ا ذ ا ت ب ي ن كم و أ ط ي ر الله و رسول ه إن ك و ن مؤمنين إن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 موسوعه ا ت ع ن د ر ب ه م و م ل ف ر ة و ر ر ز ق ك ي م ك م ا أخرجك ربك م ن ب ي ت ك ب ا ل ح ق وإن ف ر س م ا من ا ل ل ك ا ر ه و ن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 السلام عليكم ورحمه ة ا ل ل السلام الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة ورحمة الله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 اذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم اني ممدكم بالف من الملائكه مردفين وما جعله الله الا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر الا من عند الله ان الله عزيز حكيم إ ذ ي غ ش ي ك م ا ل ن ع ا س أ م ا ن ة م ن هو ي ن ز ل ع ل ي ك م من السماء ما ليطهركم ليطهركم به و ي ذ ه ب ع ن ك م رجز ا ل ش ي ط ا ن ولي ر ب ط ع ل ى ق ل و بكم ولي ربي طالقو بكم ويذي ا يوحي ربك إلى ا ل م ل ا ئ ك ة أ ن ي م ع ك م ف ث بما ل ذ ي ن آ من و ا س أ ل ق ي في ق ل والذين ب ك ف ر و ا ومن ا ض ر ب و ا ف و ق ا ل أ ع ن ا ق و ا ض ر ب ومن ا ه م كل ب ن ا ن ذ و ا ومن امنوا ومن ََ يشاقق َُِ الله َّ ورسوله َََُُ ف َ إ ِ ن َّ الله ََّ شديد َُِ العقاب َِِْ ذلكم َُِْ فذوقوه َُُُ و َ أ َ ن َّ للكافرين ََِِِْ عذاب َََ النار َِّ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 و َ إ ِ ن ْ تنتهوا َ فهو َُ خير ٌَْ لكم َُْ و َ إ ِ ن ت َ ع ُ و د و ن َ ع ُ د ولن ََ تغني ُِْ عنكم َُْْ فئتكم َُُِْ شيئا ًَْ ولو ََْ كثرت ََُْ و َ أ َ ن َّ الله ََّ مع ََ المؤمنين َُِِْْ يا ايها الذين آ م ن و ا اطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وانتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون ان شر و الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون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 وانه إ ل ي ه تحشرون واتقوا فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه واعلموا ان الله شديد العقاب واذكروا إ ذ انتم قليل مستضعفون في الارض تخافون ا خ ا ف و ن ا يتخطفكم الناس فاواكم و أ ي د ك م بنصره, فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم, من الطيبات ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون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 وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وما لهم الا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا اولياء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 قل للذين كفروا إ ن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف و إ ن يعودوا فقد مضت س ن ة ا ل أ و ل ي ن وقاتلوهم حتى لا تكون ف ت ن ة ويكون الدين كله لله ف إ ن انتهوا ف إ ن الله بما يعملون بصير و إ ن تولوا فاعلموا أ ن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير الله, الله أكبر ا ل س ل ا م ع ل ي ك م و ر ح م ة الاسلاميه ل ه ل ع ل ك م ورحمة ا ل ل السلام عليكم ورحمه ة ا ل ل الله س ا ا م عليكم ورحمة ل ل الله الله أكبر أكبر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 صحف إ ب ر ا ه ي م وموسى الله اكبر سمع الله لمن ح م ي د ربنا ولك الحمد الله اكبر, الله أكبر Allah. الحمد لله رب العالمين ا ر ح مان ا ر ا ح ي ن مالك يوم الدين إ ي ا ك نعبد و إ ي ا ك نستعين اهدنا ا ل صراط المستقيم صراط الذي نعمت أ ن عليهم غير المغضوب عليهم و ل ا ا ل ض ا ل ي ن آ م ي ن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 سمي الله لمن حمدا ربنا ولكل ا همد الله الله أكبر أكبر أكبر الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. 私たちはアッの夜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 إ ي ا ك ن عبد ويا إ ك ن س ت ع ي ن اهدينا ا ل ص ر ا ط المستقيم ص ر ا ط ا ل ذ ي ن أ ن ع م ت ع ل ي ه م غير المغضوب ع ل ي ه م و ل ط ا ل الله احد الله ا ل صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أ ح د الله, الله سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الارض وملئ ما بينهما وملئ ما شئت من شيء بعد اهل الثناء والمجد احق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أ ع ط ي ت واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت إ ن ك تقضي ولا يقضي عليك إ ن ه لا يذل من و ل ي ت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 و أ ب ص ا ر ن ا وقواتنا أ ب د ا ما أ ب ق ي ت ن ا واجعله الوارث منا واجعل ث أ ر ن ا على من ظلمنا وانصرنا على من ع ا د ن ا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أ ك ب ر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إ ل ى النار مصيرنا و اللهم ج ع ا ل انا ل ج ة هي د ر نسالك ر برحمتك ن ا و ف ض وجودك باسمائك أرحم الراحمين اللهم إنا ن أ أ ل ك ب س الحسنى وصفاتك العلى ا يا ذا الجلال والاكرام يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اصلح لنا أ ن اللهم ك ه و ا تكلنا أنفسنا ا إلى ل ل عين طرفة يا من تسمع كلامنا وترى مكاننا وتعلم سرنا وجهرنا اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وسائر أ ع م ا ل ن ا برحمتك يا أ ر ح م الراحمين اللهم اجعلنا ممن قام رمضان إ ي م ا ن ا وحتسابا. اللهم اجعلنا ممن قام ل ي ل ة القدر إ ي م ا ن ا واحتسابا برحمتك وفضلك وجودك يا أ ر ح م الراحمين اللهم إ ن ا نعوذ بك أ ن نشرك بك شيئا ونحن نعلم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 ا ل ن ا م ن خ ز ي ا ل د ن ي ا و م ذ ا ل م س ل م ي ن اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز ا ل ا س ا م ا ل م س ل م ي ن ا ل ه م اعز ا ل ا س ا م ا ل م س ل م ي ن اللهم فرج ِ هم المهمومين من المسلمين ونفس ّ كرب المكروبين واقض ِ الدين عن المدينين واشف ِ مرضانا ومرضى المسلمين اللهم أ ص ل ح أ ح و ا ل المسلمين في كل مكان اللهم أ ص ل ح أ ح و ا ل المسلمين في كل مكان برحمتك يا منان يا ذا الجلال و ا ل إ ك ر ا م اللهم وفق ِ إ م ا م ن ا بتوفيقك و أ ي د ه ب ت أ ي ي د ك وارزقه ا ل ب ط ا ن ة ا ل ص ا ل ح ة ا ل ط ي ب ة ا ل م ب ا ر ك ة التي تدله على الخير وتعينه عليه اللهم وفقه وولي عهده لما تحبه وترضى اللهم وفق رجال أ م ن ن ا واحفظهم بحفظك واكلاهم برعايتك واجزهم عنا خير الجزاء برحمتك يا أ ر ح م الراحمين اللهم اللهم من أ ر ا د ن ا وبلادنا وبلاد المسلمين بسوء فاجعل تدبيره تدميرا عليه يا قوي يا عزيز يا ذا الجلال و ا ل إ ك ر ا م اللهم انصر جنودنا المرابطين على حدود بلادنا اللهم تقبل شهداءهم اللهم اشف مرضاهم اللهم سدد ربهم اللهم سدد ر ا ه م اللهم سدد رميهم اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا قوي يا عزيز يا ذا الجلال و ا ل إ ك ر ا م اللهم إ ن ا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناءا عليك أ ن ت كما أ ث ن ي ت على نفسك اللهم اجعلنا ممن دعاك فاجبته واستهداك فهديته واستنصرك فنصرته واستغفرك فغفرت له برحمتك وفضلك يا أ ر ح م الراحمين اللهم اغفر لابائنا و أ م ه ا ت ن ا كما ربونا صغارا اللهم من كان منهما ميتا ف أ ن ز ل على قبره شابيب الرحمات وافسح له في قبره مد بصله واجمعنا به في جناتك جنات النعيم برحمتك وفضلك وجودك يا أ ر ح م الراحمين ومن كان منهما حيا ف أ ط ل في عمره و أ ح س ن في عمله واختم لنا وله ب خ ا ت م ة ا ل إ ح س ا ن برحمتك يا منان يا ذا الجلال و ا ل إ ك ر ا م اللهم صل على نبينا محمد وعلى آ ل نبينا محمد كما صليت على إ ب ر ا ه ي م وعلى آ ل إ ب ر ا ه ي م إ ن ك حميد مجيد اللهم بارك على نبينا محمد وعلى آ ل نبينا محمد ك م ا ب ا ر ك ت على إ ب ر ا ه ي م وعلى آل إ ب ر ا ه ي م إ ن ك حميد مجيد الله اكبر الله أ ك ب ر